الآلة أخذنا عن طبيلة تناسب الحياة الرهبانية ويجاوز البعض ما بياخدش باله منها وهي طبيلة التوازن في الحياة التوازن كثير جدا من الرهبان يتطرفون إما يمينا أو يسارا ونادر الاشخاص الذين يحيون في توازن، يعني حياتهم متزنة، لا متصرفة ناحية اليمين ولا ناحية اليسار. هذا التوازن في الحياة الرهبانيه يشمل بعض النقاط الهامه التي يختبر بها. من ضمن هذه النقاط مسألة الحرية والالتزام ويعني ايه الحرية ويعني ايه الالتزام يظن البعض انه في الرهبان بيعيش بحريته لا يكون تحت ضغط ولا تحت اضطرار وانما يعيش حريه والحريه ربما بالنسبه اليه تكون لونا من التسيب في فرق بين الحريه والتسيب يعني ايه تسيب تسيب يعني انسان لا يلتزم بشيء، ولا يخضع لأي نظام، ويثير كما يشاء. هو ما تكونش شخص بيستجر بإلغاء شخصيته، ولا ايضا شخص. يلغي شخصيه النظام العام ويمشي بتسيّن يعني ايه بتسيّن؟ يعني الراهب يحضر متى يشاء الصلوات ولا يحضر متى يشاء ويضرب جرس نص الليل اللي يحب يجي يجي ولا ما يحبش يجي ما يجي يجيش يجي وجالس يضرب درس المجمع اللي يحب يجي يجي واللي ما يحبش يجي ما يجيش وجالس يجي موعد الطعام اللي يحب يجي يجي واللي ما يجيش مش كتير انه ما يجيش يعمل اشكال مع زملائه ازاي ما سموه لي الحرية ليس معناها الغاء النظام والحرية ليس معناها عدم الالتزام بأي قاعدة من القواعد وفي نفس الوضع نجد ان الإنسان يخدم متى يشاء ولا يخدم متى يشاء حتى اذا كانوا ناس ماشيين في موكب او في طابور اللي يمشي على جنبه واللي يمشي على كيفه واللي يلتزم او ما يلتزمش ويظن الشخص انه عدم خضوعه للنظام هو تمتعه بالحريه بينما الحريه الحقيقيه ان الانسان يتحرر من الداخل يتحرر من شهوات النفس ويتحرر من سيطره ذاته على ذاته يتحرر من العادات الرديه من الطباعه القاطئة ليس التحرر هو التحرر من اوامر الغير او من النظام على اعتبار ان السلطه يريد ان يخلق منها انما التحرر ايضا من سلطه الزاد لان الذات ربما تكون سلطه يحتاج الانسان ان يتحرر منها والانسان الذي يخضع نفسه للنظام ويلتزم بالقواعد العامة يسهل عليه ان يلتزم ايضا بوصايا الله ويسهل عليه ان يلتزم بقواعد روحية معينة والذي لا يستطيع ان يخضع نفسه في القليل كيف يستطيع ان يخضع نفسه في الكثير ان كان يوجد نظام معين لا تريد ان تخضع له بكل صراحه تكلم مع المسؤولين في ان هذا النظام غير لائق لكن ما دمت قد قبلت فأنت ملتزم به برضو جايز التسيب يكون يزبط في النظام يكون في مسألة الوحدة وفضائل المجمع بحيث إنسان لا تعرف إذا كان سالكا في الوحدة أو في المجمع الاباء حرروا المتوحد من خدمات المجمع ولكن مفروض المتوحد الذي يحفظ قوانين الوحدة يعني لا يختلط باحد في صمت كامل في عدم تدخل في أي سياسات أو أخبار في النسك اللائق بالوحدة في الصمت في الهدوء في الصلاة الدائمة التي هي عمل المتوحد يبقى في الحالة دي في شيء من التوازن موجود في حياة الإنسان الرغبانية لكن اصعب حاجة في الحياة الرهبانيه ان الانسان لا يعرف له وضعا معينا ثابتا يعني يمكن انسان يصمت اسبوعا ويتكلم شهورا ويمكن ان يصمت صمتا كاملا ويتكلم كلاما كاملا مش كلاما كاملا يعني, يعني كمال الكلام من ناحية وزنه يعني كلام بلا يقين وبلا شخص والتوازن بين الكلام والصمت لا يوجد الانسان الذي يسير في هذه الفضيله فضيله ضبط اللسان يضبط اولا اللسان من الاخطاء ثم يضبطه من الكلام في الامور التاسهة او الامور التي لا علاقة لها بخلاص نفسه ولا خلاص انفس الناس ثم لا يتكلم الا بضرورة ثم يزن الكلام جيدا قبل ان يقول بحيث يكون كلاما نافعا وكلاما للبنيان ثم بعد ذلك يفكر كيف يختصر الكلام فلا يقول إلا القليل الذي يكفي ثم بعد ذلك إذا تمت يكون صمته مجالا لصلواته الداخلية وتأملاته بحيث لا يترفع عن غيره إنما لانشغاله بالحديث مع الله لا يجد مجالا للحديث مع الناس الإنسان الذي يريد أن يعيش التوازن يقيم توازنا ايضا بين الاكل والصوم هناك اشخاص يصومون صوما شديدا جدا في الاربعين المقدسه وينحلون في الطعام انحلالا شديدا في الخمسين المقدسه وما تجنيه الاربعون تضيعه الخمسين ونسك الثوم الكبير تضيعه أسراح القيام بلا توازن لحيث ضعب الخمسين في بدء قيام الرسل كأنه يبدأ من جديد وكأنه لم يستفد شيئا من كل الماضي طبعا الكلام دا مش معقول كيف يمكن ان يوجد توازن في فترة الخمسين بين فرح القيامة وبين ضبط النفس وضبط الجسد كيف يمكن ان تعرف كيف يفرح الزاهد وكيف يفرح الناس وكيف ان افراح الخمسين ليست رجوعا الى العلمانيه مساله عايزه توازن عايزه توازن يعني انسان يكون بيطوي ايام في اسبوع الالام ثم يعيش بلا ضابط في فتره الخمسين 50 يوم نحن نفرح ولا نطوم ولكن ايضا يكون في انضباط داخلي وإلا يبقى في تصرف ما بين الاكل والصوم صوم بالافطار وافطار بتفصيل بلا لا الذي يعيش في نظام يحترم وفي نظام يتفق فيه مع أب أسرة بصراحة كاملة بصراحة كاملة. وبعرض واضح لحالته وبفهم حقيقي للروحيات مثل هذا الانسان يسير سيرا حكيما في طريق الرهبان اما شخص يبني ويهدم ويهدم ويبني بغير قيام فهو لا يستفيد كثيرا في رهبانيته ازاي ابني نفسي ازاي افهم الروحيات فهمي سليم ازاي اعرف الحكمه في الصوم والحكمة في الاكل ازاي اعرف التدبير السليم في الانتقال من حاله لحاله دي عايزه حكمه وعايزه ارشاد مثل كده مش بس مساله الصوم الكبير ومساله الخمسين بمسألة الخمسه ايام التي في الاسبوع والسبت والاحد السبت والاحد برضو ايام طرح ومفهاش انقطاع ومفهاش مطنيات فهل ينحل الإنسان في هذين اليومين ويقفد ما استفاد في الخمسة أيام السابقة لنقطة برضو عايز الإنسان ياخد باله مدين نقطة عايز الإنسان ياخد باله مدين كيف نعيش في جو المستهن في حياتنا الروحية في مساله الصلوات احب ان اتذكر عباره قالها ماري اسحاق قال كل عمل بلا ثبات لا تجني منه ثمر كل عمل بلا ثبات لا تجني منه ثمر يعني اي فضيله تسلك فيها ولا تثبت فيها لا تدري منها صوت ومن هنا كان الانسان اللي بيمشي في خط مستقيم واضح ولو قليلا قليلا على راي المثل قليل ثابت خير من كثير منقطع قليل ثابت خير من كثير منقطع يعني لما انسان يصلي صلوات قليله ثمن شيئا فشيئا افضل ممن يبتدي بكثير ثم يرجع ويقلل ثم يكثر من الصلاه ثم يقلل بغير قيام بغير نظام بغير ثبات ومما تسأله هو مش عارف هو فين مش عارف ايه طقسو والعجيب ان البعض يظنون ان المعيشه بلا تقص بلا نظام هي حرية الروح القدس وقياده الروح القدس كيفما اتفق لا ربنا ما ابشر السيد المسيح في مثل الخمس خبزات للسمكتين قال في انجيل لوقا اتكوهم خمسين خمسين وفي انجيل مرقس اذهب التفتيل اوضح والفق قال الرب اتكوهم خرقاً خرقاً مئةً مئةً خمسين خمسين بالنظام وحتى في توزيع الأكل بالنظام هما فيها أعطى الرسل الرسل أعطى غيرهم ووصلوا الموضوع وحتى في شيل القائد بالنظام 12 كثرة لـ 12% كل شيء مشي بكثير والكتاب بيقول ليكن كل شيء بنظام وحسب ترتيب والرس والرسول بيقول الأمور الباقي عندما اغيف ورتبها كل شيء يمشي بترتيب وغير معقول إن الله الذي خلق الكواكب والنجوم والأفلات بنظام عجيب وخلق اجهزه الجسم البشري بنظام عجيب وخلق حتى كل الأجهزة في النبات والحيوان بنظام عجيب غير معقول ان هذا الاله يجعل عمل الروح القدس لونا من الفوضى او عدم الترتيب او كيفما استفق في حياة الانسان مش ممكن ابدا ربنا عجيب جدا في في عمل الروح القدس البعض يفهم خلمة بلا ناموس او ليس تحت ناموس بل تحت النعمة فهما خاطئة واريد ان اشرح لكم هذه العباره الذي ليس تحت ناموس معناها انه لا يخضع لأي نظام ولا لأي وصية لا لا هناك فرق هناك فرق بين ان تكون مرتفعا فوق مستوى الناموس فلا تكون تحت الناموس بل تكون فوقه وبين انك انت لا تتقيد باي ناموس يعني ايه الكلام ده خلي بالك معايا شويه بشويه ومسامح فيه يعني مثلا انسان في العطاء يعطي كل ما عنده يعطي كل ماله يعطي كل من يساله يعطي بسخاء ولا يتقيد بعشور هذا الإنسان ارتفع فوق مستوى العشور لما تيجي تسلمه عشور يقولك أنا مستحف مستوى العشور لكن هو فوق هذا المستوى فأنت لا تكون تحت الناموس إذا ارتفعت فوق هذا المستوى مش إنك تبقى أقل منه وتقول لست تحت الناموس تكون أعلى مثال آخر انسان مثلا بيصوم طول الاسبوع مش هيقولك انا تحت قيد المربع والجمعه ده كل الايام سينهي بقى فوق مرسل النمو ثم وصل الى مستوى الحب الالهي يبقى ارتفع فوق مستوى حرفيه الوصيه الى الحب والحب مستوى اعلى من الوصيه عشان كده اوغطوا الحب وقع البعض ذلك ما تشاء لانه الحب مستوى اعلى وانا مقلد ب1000 وصيه لك ولا الوصايا اصبحت لا تقيدك مادام دخلت في الحب الالهي كل حاجه مش مظبوط يبقى ليس تحت ناموس معناها ارتفع فوق المستوى أو انسان مثلا وصل إلى الصلاه الدائمه التي يصلي فيها بلا انقطاع مثل هذا ليس خاضعا لناموس عدد معين من المزامير في كل ساعه لانه بيصلي باستمرار والصلاه باستمرار فوق مستوى قيود معينه ولو ان بعض الآباء قالوا حتى اللي بيصلي الصلاه الدائمه ما يستغنيش عن المزامير يبقى عبارة لسن تحت ناموس ليس معناها لونا من التسيد او عدم الالتزام انما هي ارتفاع فوق مستوى الوصيه العاديه التي للعامه انسان دخل في دور اكبر منتج ان كنت انت بتعيش في رهبه من يدك بهذا المستوى فلا تكون تحت ناموس لانك فوق مستوى الناموس ولكن إن هبطت تحت مستوى الناموس يبقى لابد ان تخرج للناموس وهنا يبقى معنى الحرية انسان تحرر من الخطا وتحرر من الشهوه وتحرر من الخوف يسلك في الكمال لا يحتاج إلى وصيه لانه بينفذ أكثر من الوصيه على راي الشاعر اللي بيقول اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل حكيما ولا فق يعني اذا ارسلت واحد حكيم بيعرف يتصرف مش محتاج تديله وصايه الحكم اللي عنده رفعته فوق مستوى الوصيه لكن الانسان بيتلخبط ويخطئ يبقى محتاج انه يخضع للوصيه الالتزام في حياة الإنسان نوع من الطاعة ونوع من التواضع ونوع من احترام الغير واحترام العمل العام ونوع من الخدوة الصالحة ودي ما بقدرش احضر صلاه نص الليل علشان نظام حياتي الروحيه ضد دي اقولك لو كنت تسهر الليل كله في الصلاه وبتنام قبل نص الليل بتاعه ولا حاجه زي دي, دي ممكن تعطر اما اذا كنت في بقدر السهر في كلام وبدردش او في غير العمل الروحي وان كنت بالكاد تؤدي قانونك في المزامير والمسامير يبقى لابد انك انت تحت صدقوني كنا في اليوم الذي نحضر فيه الصلاه في نصف الليل ونحضر التسبحة يكون هذا اليوم من انشط الأيام روحيا وخصوصا في القانون لكن إنسان ويسمع جرس نص الليل وهو ما سلاش قانون وما بيسليش بتتبحث الليل وينام انسان مقصر في روحياته هو انسان مقصر في روحياته مقصر من جهة نظام الدير، وأيضاً سلبي سيئه لغيره لا يقدر يفلت من الثلاثه دول، لا يقدر يفلت من جهة في مقصر في روحياته، ولا يقدر يفلت من جهة في مقصر في نظام الدير، ولا يقدر يفلت من تونه وقذ سيئه يفلت من ثلاثة دول فقط. الشيطان احيانا يعطي اسماء للخطايا في غير حقيقته يعني يديها اسماء كده يلبسها ثياب الحملان لكي لا تبدو خطيه فممكن خطيه التسيب واللامبالاه وعاد من الساعة ويتمرد على النظام تتوضع تحت عنوان جميل لطيف اسم حرية مجد أولاد الله حرية مجد أولاد الله يعني الإنسان يتحرر من الكبائر ويتحرر من البرد ويتحرر من السلو ويتحرر من النظام يتحرر من الطفيله ولا يتحرر من خبيثة لازم الواحد يتحرر كده كله المفروض ان يتحرر يتحرر من الخطيه لكن ما يتحررش من قبيله فاذا كان افتخر قبيله يبقى التحرر من الخطيه ما يعتبرش بيه حريه اولاد الله وما يجيش الشيطان يخدع واحد يقول انحرركم حرركم طب انتم احرار انحرركم الابن طب انتم احرار يعني ان حرركم من الضعف من الفسق من الشهوة لكن مش معناها ان حرركم من النظام ومن البر ومن الحدود الواضحه ومن السهر ومن... يعني مفهوم الحرية بمعنى كويس الحريه التي ترفعك الى فوق وتقربك الى الله ولوست الحرية التي تخبث بك الى أسفل وتجعلك مقتصرة مثل كل شيء الانسان الروحي لازم يقيم توازن في احكامه احكامه على غيره وتحكم على نفسه بيحصل ان الانسان يحكم على غيره بطريقه ويحكم على نفسه بطريقه اخرى يحكم على غيره بكل تدقيق وبكل تجديد واحيانا بكل قسوه ويحكم على نفسه بكل طيبة وكل فنو وكل تبرير وكل مغفرة ولا يوجد توازن في احكامه احكامه فاش توازن احكامه فاش توازن, أحكامه فاش توازن. متى نفعل العكس فنحكم على غيرنا بالحنو ونحكم على انفسنا بالشده متى نطلب الخير من انفسنا قبل ان نطلب الخير من غيرنا متى نلتمس عذرا للناس قبل ان نلتمس عذرا لأنكتنا متى نخرج الخشب قبل ان نخرج القذر ماذا نيبى التوازم في حياة الانسان عشان يعيش مضبوط احيانا الواحد وهو في موقف المسؤول يكون له منطق معين وفي موقف الخاضع لغير خاضع لغيره يكون له احكام او يعني اذا كنت انت ربيتة يكون لك منطق واذا كنت راهب عادي في الدير خاضع لربيته يكون لك منطق اخر يعني هكذا في كل مسؤول يعني دايل اذا كنت قاعد لوحدك في قليتك ويكون ليك حكم على السوق في الدير وعلى الخروف وطريقه المشي والتجيد والزيارات وامكن مسؤول في الدير يكون لك حكمه آخر على كل الأمور دي إن كنت قاعد تقليتك وثمات واحد بيرفع صوته ممكن تبدايق سيف لما بيزعقه في الدير كده هو ليك يليس ليكيبت وضايق ترود الله أحب يتسلم في الزمس وهدوك بصوف لا يسمع إلا على قدر الأحتيار ولو كنت مش قاعدة قال ليتا كنت ممكن بممكن تنبه لأي واحد بصوت ومتاخدش بالك من نفسك لنك بالزعر تخدش بالك من نفسك قبل ومجايب تنبه لأي واحد ومجايب تتكلم بصوت عالي وجايب تحك تخدش بالك قبل لكن اذا عادت قال ليتا بتاخد ذلك لأمني مفيش توازن مفيش توازن بين نفسك داخل القلايه ونفسك خارج القلايه مفيش حكم واحد انت خارج لك القلايه لك منطق واسلوب واحكام وانت داخل القلايه لك منطق واسلوب واحكام لكن توازن لا يحتاج الانسان في حياته انه يعيش بطريقه موزونه بمنطق واحد ويكون شخصا واحدا وليس اثنين والعجيب ان كثير من الرهبان يتكلمون عن الفضائل الكبرى في الرهبنه دون ان يتقنوا الفضائل الصغرى فيه يعني اقول لك عايزون فضيلة السكون فضيلة الزهد الموت عن العالم الصلاة الدائمة وينسى فضيلة اتغيرها زي النظام مثلا او زي التاعه او يفتكر انها تغيرت او شخص مثلا يتكلم عن النعمة التي تعطي الصلاة الدائمة وفي نفس الوقت يكون عنده مربزة ومش قادر يضبط نفسه في المجهد او مش قادر يضبط نفسه في احتمال الاخرين ولو سمع اي كلمه ضد مجهده تتابه او اي تصرف على عكس مجهده تقول له ايهما اصعب الصلاه الدائمه ولا ضبط الغضب وضبط النفس الشك ان الغضب اسهل ضبط النفس من الغضب يعني اسهل لكن سهل جدا ان يقول يقولك أعيش في القبيله الكبرى اللي هي الوحده والصلاه الدائمة ويجب نفسي يعيش في الفضائل الصغرى اللي زي ضبط النفس من. يقول لك يعني ايه بغطة الحواسط لحنا عيال تغيرين يقولون لنا بغطة الحواسط يقولوا حاجة شبانة التغيرين وغير انسان يحبط يخرج من الله يمعرف بغطة الحواسط وبعدين الخديدة اللي فاكرها خديدة صغرى يكون هي كبيرة بالنسبة لي يعني غير صغرة بالنسبة لي لكن هو كما هزوم منها محتاج ان من يضبطها احنا محتاجون ان يعرف كل منا بعطاته الخاصه بكل صراحه ويرتب نفسه على تركته وعلى التحرر منها والتحرر منها شيء والحروف منها شيء آخر. ذئب إنسان يخرج من الآخرين من خلطة الآخرين لكي لا يقع في الغضب قد يهرب من غضب، لكن لم يتخرّب منه داخلياً. وفي أي وقت يصطدم بأسبابه يغضب. ذئب إنسان يبعد عن أسباب الكبرياء لكي لا يقع في المدب الغاثل وربما لو صدم بسبب منها تظهر الكبريات فالتحرر من الخطأ شيء والهروب من الخطأ شيء آخر غير الهروب يساعد أحيانا على التحرر لكن التحرر هو الهدف لأن في ناس بيهربوا وما بيتحرروا يقول اهرب من المسؤوليات الكبيرة اللي لا اقع في, في الكبرياء وربما يكون عشرات اسباب الكبرياء داخل نفسك وداخل فكرك وداخل مشاعرك غير مسئوليات مش, مش متألف هروب من خطأ بقدر التحرر من الخطأ و الله الكبديسون يكونون صرحاء مع أنفسهم هل هم في حالة حروب أم في حالة تحرر حالة التحرر معناها لو عرض عليك الخطر في كل صورة وفي اسهل صورة وفي اعنف حروبك لا تخطئ لأنك متحرر من الداخل أما الظروف من الخطأ فاحيانا يكون نوع من الخوف من بعض الذات من بعض الذات في هذا الخطأ بالذات يعني من لما تجد اللي آقا فيه او اذا كان حد عنده اي تعليق على الكلام اللي قلناه او اخطائي في موضوع الالتزام ما ماذا سقوتي او اخطائي في موضوع الالتزام هل انا ملتزم بالنظام هل انا ملتزم بالساعة؟ هل انا ملتزم بحفظ كرامه الاخرين هل انا ملتزم بالمواعيد هل انا ملتزم بفقر ركبتي التي انا فيها سواء رخضنه او كهنوت او كليهنه هل انا ملتزم بفضائل الرهضنه التي تناسب حالتي الخاصه ليش ياض نظام استزامي ولماذا وكيف اصلح هذا الامر هل انا منتظم بخط سير واحد في حياتي ان حياتي بلا نظام بلا ترتيب تتارجح بين علو وهبوط وبين يمين و بإنه يصلح هذا وحقيت الثباب في المسيح والإفخار فيها فيه الثباب في المسيح فهل ديه زي دي وهل حنوث المسيح كانت فيها شيء من الدم إلى أخر دم المسيح يعني. هناك اشياء كثيره للثبات في المسيح ولكن اسبابها تختلف من الخطيه وبنمال الخلاص من خطايانا وبنهزل من خطايانا وبتغفر من الخطايا كل ذات سر المعمودية قبل ان نؤهل لحلول الروح القدس فيه لا يبقي ولا في حاجه تانيه نعم في المعموديه فيه الميلاد الجديد وفيه غفران الخطايا لكن حلول الروح القدس في سر حلول الروح القدس اللي هو سر المجنون اما في المعموديه يحل الروح القدس على الماء لكي يجعل هذا الماء له طبيعة ثالث الإنسان ملابا جديدة قبلة مثلان الزاو الماء اللي الواحد بيتولد منها تبقى الأساسي أنها تديني الماء الجديد ويحل الروح القدس عليه طيب أنا يحل الروح القدس عليه. عليها يجرأ إيه يجرأ أن اللي مولد من الماء المعمودية يولد من الماء والروح يولد منين لا. لانه مجرد ماء ثابت ده ماء بيحل عليها الروح بالصلوات المعموديه وكل ديت فبيحصل ان الانسان يولد من الماء كهو الروح القدس الذي يعطي هذا الماء خاصيه تخلي الانسان يتولد من المسيح اولاد دي اما مفعول المعموديه فهي واضحه من الايات الاتيه يرث حفظ الايات دي كوي. هقولها لكم بسواهدها يعني فيها الخلاص من الخطير كما ورد في مرقص 16 ستاشر من امن واعتمد خلق ده في خلاص المعموذية ايضا فيها مكثرة الخطير كما ورد في اعمال 20-38 لما اليهوث في يوم الخمسين قالوا لبصر والسلامين ماذا نفعل أيها رجال الأخوة بعد أن امنوا ونقصوا في خلقهم قال لهم وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفره الخطايا فتنالوا عطيه روح القصر يعني لما انفط طوب بعد امنت وتعتمدوا لمغفره الخطايا يبقى تؤهلوا فينا بعد ان تأخذوا السر الاخر اللي هو عطيه الشرح الخطيئ <تصفيق> ثالث حاجة في مفهوم المعمودية الغسيل من الخطيئة انه هي مكترة الخطيئة لا بعد استعمل تعبير الغسيل من الخطيئة كما ورد في فيطس ثلاثة خمسة غتل الميلاد الجديد وكما ورد في اعمال اثنين وعشرين ستاخر حمايه قال الفاول الترطيسي قال له ايها الاخ الفاول لماذا تتوانى قم اعتمد ورث الخطاياه اعتمد يقول لان في المعمليه صوره الخطايا دي زي ما بطرس قال لهم واللي يعتمد كل واحد منكم من اسم يسوع المسيح لما اقترف الخطايا ما اقترف خطايا غسيل خطايا خلاص ايضا فيها ميلاد جديد كما ورد في محنى ثلاثة من ثلاثة الخمسة في حديث المسيح مع نصد عن الميلاد من الماء والروح اذا الواحد يولد من الماء والروح اللي هو ده الميلاد الجديد المعمودية ايضا كما ورد في رومية 6 من آية 2 ل6 موت مع المسيح وقيامه معه ولذلك ورد في رومية 6 مدفونين معه بالمعمودية دفننا معه بالمعمودية حتى كما موت مع المسيح نقوم معه في جدة الحياة وكلمة جدة الحياة عن الحياة الجديدة وهذا الفصل أيضا يعطي فكرة عن التجديد بالمعمودية. أولا احتلامنا في آخر في المعمودية وهو ان الإنسان بيلبس فيها المسيح يلبس البر الذي في المسيح يسوع كما ورد في غلطة ثلاثة سبعة وعشرين غلطة ثلاثة سبعة بيقول لأنكم جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح اعطى اتخاذ المعمودية السبع المعمودية فيها ان الاسلام بيصير عضو في جسد المسيح بيصير عضو في الكريمة الى اخر في اي سؤال تلك؟ بنصلح خيات اللى الروح القدس بالروح القدس هل فينا يعني عمل للروح فينا. الروح القدس يحل فينا قوة الروح القدس يحل فينا ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم ونصير شركاء الطبيعه الالهيه بالمعنى الآتي، شركاء للطبيعه الالهيه في العمل وليس في الجوهر والطبيعه لاننا لو شاركنا الطبيعه الالهيه في الجوهر والطبيعه ابن ولكننا نشارك الروح القدس في العمل يعني الروح القدس يعمل فينا يعمل بنا يعمل معنا دي شركة الروح القدس شركة في العمل، وليس شركة في الطبيعة، ولا شركة في الجوهر، ولا شركة في الأقنوم، ولا شركة في اللهوث. لو شركة في الطبيعة، ولا شركة في الجوهر، ولا شركة في الأقنوم، ولا شركة في اللهوث، ولكننا شركة في العمل. زي نحن بنقول في أقوال المسافرين. استمرت في العمل مع عبيده وزي ما نموذج الرسول تكلم عن نفسه وعن اتباعه في كورنفس الاولى الصفحه ثلاثة بيقول نحن عاملان مع الله نحن عاملان مع الله وانتم سلاحه الله واحنا عاملين مع الله لان عملنا لوحدينا ما جبت النبي لكن لما نعمل مع الله يبقى لنا سلطة مع الله سلطة في العمل سلطة في العمل ودايما نحن هذه السلطة أنها في العمل لكن مش معقول إن نحن نتحد في اللهو ونبقى طبيعي على فهوية متحدة طبيعي على فهوية وإلا إذا أزيل نفيس تبقى إلتف إذا نفيس وبنفس الحلبي من نفيس طبيعة فهوية وطبيعة مسؤوليه مسؤوليه مع بعض فلو احنا اقتحبنا بالطبيعه اللاهوتيه بهذا المعنى وفكرنا قاله بس يبقى المسيح اله متذكر واحنا بشر متالهين يعني لكن يكون المحصله بتاعت واحد ان اللاهوتي مسؤولي مع بعض اي سؤال ثاني